الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع فالركعة الأخيرة من الفجر اللهم ملعا فلانا وفلانا بعد ما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء قالوا في رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمر والحارث ابن هشام فنزلت ليس لك من الأمر شيء قال وفيه أي البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشرتك الأقربين فقال يا معشر قريش أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا يا صفيه عمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اغني عنك من الله شيئا يا فاطمه يا فاطمه بنت بنت بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا اغني عنك من الله شيئا هذا الباب استطرد فيه الشيخ محمد بن عبد الوهاب عده ادله تدل على مضمون الابواب التي قبل هذا الباب وهي على أن دعاء غير الله تبارك وتعالى شرك وأنه لا يجوز أن يتوجه إلى غير الله عز وجل بالدعاء لأن الدعاء عباده وصرفه لغير الله عز وجل شرك فبدأ بقول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستضيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون فقوله أن يشركون يعني في العبادة قال المفسرون في هذه الآية توبيخ وتعنيف للمشركين في عبادتهم مع الله تعالى ما لا يخلق شيئا وهو مخلوق والمخلوق لا يكون شريكا للخالق في العبادة التي خلقهم لها وبين لهم أنهم لا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون فكيف يشركون به من لا يستطيع نصر عابديه ولا نصر نفسه وهذا برهان ظاهر على بطلان ما كانوا, ما كانوا يعبدونه من دون الله وهذا وصف كل مخلوق حتى الملائكة والأنبياء والصالحين وأشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم قد كان يستنصر ربه على المشركين ويقول اللهم أنت عضدي ونصيري بك أحول وبك أصول وبك أقاتل عضدي يعني معتمدي والعدد يعني الناصر والمعين بك أحول وبك أصول أحول يعني أصرف كيد العدو وأحتال لدفع كفرهم وأصول يعني أحمل على العدو حتى أغلبه أو أستأصله والحديث روه أبو داود وصحاها الشيخ الألباني عليه رحمة الله في هذه الآية يبين الله تبارك وتعالى أن ما يعبد من دونه أشياء لا تخلق شيئا بل هي أنفسها مخلوق وهم يخلقون فكيف يعبد من هو مخلوق الذي يستحق العبادة لابد أن يكون كامل ومن كمال الله تبارك وتعالى أنه كائن منذ الأذل بلا ابتداء وباق بلا انتهاء فالله تبارك وتعالى لم يكن غير موجود ثم وجد بل الله تبارك وتعالى هو الذي أوجد الموجودات سبحانه عز وجل أما المخلوقات فهي كانت بعد عدم حدثت بعد أن لم تكن خلقت بعد أن لم تكن مخلوقة وما كان حادثا جاز عليه الفناء ما كان معدوما ثم وجد جاز عليه الفناء ممكن يأتي عليه مرة أخرى ولا يصير غير موجود طيب هل في مخلوقات ستوجد ولا تفنأ أو الجنة ما في الجنة من النعيم الحر العين لم تكن موجودة قبل ذلك وخلقها الله عز وجل وقدر لها البقاء ولكنها ناقصة أيضا في كونها احتاجت إلى من يوجدها من البداية فالله تبارك وتعالى هو الكامل سبحانه عز وجل فلذلك هو الذي يستحق العباد أضف إلى ذلك أن تلك المخلوقات التي تعبد من دون الله لا تستطيع نصر عابديها لا تستطيع أن توصل النفع أو تدفع الضرر عمن يتقرب إليها بالدعاء والعبادة بل أشد من ذلك لا تستطيع نصر أنفسها ولا أنفسهم ينصرون أنفسهم لا يستطيعون نصرها والقصة المشهورة للصحابة اللي أخذوا الصنم اللي كان لأبيهم وألقوه في القاذورات مرة بعد مرة وهو يعلق في رقابته السيف ويقول له ادفع عن نفسك وبعد مرات تفكر قال لو كان إلها لم يستطع أحد أن يفعل به مثل هذا فأسلم فهذه المعبودات الباطلة لا تستطيع أن ترد عن نفسها الشر ولا تجلب نفسها الخير فضلا عن أن تدفع عن غيرها أو تأتي لغيرها بالخير ف الله تبارك وتعالى وحده هو القادر على أن يوصل الخير إلى عباده ويدفع عنهم السيئات والشرور فلذلك هو وحده عز وجل الذي يستحق أن يعبد وهو الذي يستحق أن يتوجه إليه بالدعاء لأنه هو الذي يملك الإجابة عز وجل بيقول فكفى بهذه الآيات برهانا على بطلان دعوة غير الله كائنا من كان أيا كان نبيا أو وليا غيره المعبود من دون الله لو كان حجر أو شجر أو صنم معقول مفهوم أن لا يستطيع الذب عن نفسه ولا عن غيره ولا أن ينفع نفسه ولا غيره وإن كان كائن حي إنسان قد يستطيع إصال بعض الخير إلى الغير وقد يستطيع دفع بعض الشر عن الغير ولكنه ليس على الإطلاق لا يستطيع أن يمنع غيره من الموت أو يحيي ميتاً لا يستطيع أن يحمي الناس من الأمراض أو أن يشفي كل المرضى لا يستطيع حتى هو نفسه نبياً كان أو ولياً أو غيره يمرض ويجوع ويعطش ويصاب في الحروب والمعارك كما سيأتي معنا فهو نفسه لا يستطيع أن يحمي نفسه من الشر ولا أن يجلب لنفسه الخير ولا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يعلم الغيب لا استكثر من الخير لا استكثرت من الخير ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي وبكم يوم القيامة الكلام ده ممكن يكون محمل على التفصيل لا أعلم تفصيل الأمور لأن الغيب يوم القيامة من الغيب المطلق ولكن أخبرنا الله عز وجل ببعض الأمور حتى نتصور الآخرة ونعمل لها ولكن تصور جزئي بعض المعلومات ولكن وقتها وتفاصيل تفاصيلها لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى فبيقول إن هذه الآيات برهان على بطلان دعوة غير الله عز وجل كائنا من كان, كائنا من كان هذا المدعو من دون الله تبارك وتعالى فإن كان نبيا أو صالحا فقد شرفه الله تعالى بإخلاص العبادة له والرضاء به ربا ومعبودا فكيف يجوز أن يجعل العابد معبودا مع توجيه الخطاب إليه بالنهي عن الشرك كما قال تعالى ولا تدعو مع الله إلها آخر لا إله إلا هو فبيقول إن المعبود من دون الله لو كان نبي أو رجل صالح هذا النبي وهذا الرجل الصالح الله تبارك تعالى شرفه بأن جعله ممن يعبده سبحانه ورضي بالله ربا وهو نفسه توجهت إليه الأوامر بأن لا يقع في الشرك لإن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين ده الكلام موجه لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يجوز عليه الشرك ولكن هذا بالتنبيه على بالأعلى على الأدنى يعني النبي وهو هو, هو هو من هو في المنزلة والدرجة لو أشرك لحبط عمله ولا كان من الخاسرين فغيره أولى وأولى وأولى قال فقد أمر عباده تعالى من الأنبياء قد أمر عباده من الأنبياء والصالحين وغيرهم بإخلاص العبادة له وحده ونهاهم أن يعبدوا معه غيره وهذا هو دينه الذي بعث به رسله وأنزل به كتبه ورضيه لعباده وهو دين الإسلام كما روى البخاري عن أبي هريرة في سؤال جبريل عليه السلام قال يا رسول الله ما الإسلام قال الإسلام أن تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان الآية الأولى دلت على أن من يستحق العبادة هو الخالق وليس المخلوق الذي يستطيع نصر من لجأ إليه وليس المخلوقين الذين لا يستطيعون نصر غيرهم ولا أنفسهم الآية الثانية قوله تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير القطمير اللي هي اللفافة اللي على نواة الطمرة شيء بسيط جدا ومع ذلك لا يملكونه طيب واحد يقولك فيه واحد يبقى عنده نخلة يملك النخلة والطمر اللي عليها والنوال اللي جواها فازاي يعني لا يملكه ملكا كاملا بل ملك الإنسان لهذه الأشياء ناقص اولا لا يستطيع إيجادها فممكن يملك نخلة ويمنع الله ثمرتها لا تنتج وملكه لها ناقص لأنه لم يكن يملكه ثم ملكه ثم يسلب منه هذا الملك إما بخسارته في الدنيا أو خروجه عن يده ببيع أو صدقة أو هبة أو بوار أو بموته ينتقل إلى الورسة زائد أنه يحاسب عليه يوم القيامة ملكه ليس كاملا ملك ناقص يسأل عنه يوم القيامة وماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه قال والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير ان تدعوهم لا يسمع دعاءكم يعني يقول أن الـ الـ هؤلاء الموتى والغائبين دعاؤكم لهم لا يصل لا يسمعوه والكلام هنا يجرون على الكلام هل الموت تسمع أم لا يسمعون والراجح والله أعلم أن الأصل أن الأموات لا يسمعون ويسمعون في حالات مخصوصة اللي جاء عليها الأدلة يسمع قرع النعال بعد الانصراف من أمام القبر في الجنازة وأسمع الله عز وجل للكفار قريش بعد مقتلهم في غزوة بدر النبي صلى الله عليه وسلم لما وبخهم ف أسمعهم الله تبارك وتعالى وبعد الأمور التي دلت عليها الأدلة من السنة على أن الأموت يسمعون في بعض الحالات المخصوصة ولكن الأصل أنهم لا يسمعون طيب فرض أنهم يسمعون ولو سمعوا ما استجابوا لكم لا يستطيعون الاستجابة لأنهم في عالم غير العالم وأنهم لا يقدرون حتى وهم أحياء هناك من الأمور ما لو سمعوها لا يستطيعون الاستجابة له لا يستطيعون تلبيتها لا يستطيعون تحقيقها مش كل إنسان هيطلب الشفاء من حي يستطيع شفاءه أو حمايته من عدوه أو حمايته من الموت أو إحياء ميته لا يستطيع حتى لو هو حي فما بالك وهو ميت يبقى ميت ويطلب منه ان يرد الغائب ابن المسافر اللي مش عارف هو فين ده ييجي أو الحاجة اللي ضاعت مني ألقيها أو شفاء المريض أو, أمر أو رزق بالمال أو بالولد او غير ذلك وهو حي لا يستطيع في ذلك فكيف به وهو ميت فالميت لا يسمع الدعاء ولو فرد أنه سمع لا يستطيع الاستجابة ويوم القيامة يكفرون بشرككم يوم القيامة يتبرؤون لو كان المعبو المعبودين من دون الله صالحين لا شك أنهم حي إيه هذا متبرئين في الدنيا والأخيرة ممن يعبدهم ولو كانوا غير ذلك لما يروا النار يتبرؤون من معبوداتهم أو من عابديهم ولم نأمرهم يا رباً ويرم كل واحد منهم التهمة على صاحبه أنتم أضللتمون والمعبودات من دون الله يقولون بل قوم قوماً ضلين إحنا إنتم اللي كنتم يعني أهل ضلال وأهل فزق وأهل فجور لذلك اتبعتمون فقال ويوم القيامة أكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير يعني يتحدث سبحانه وتعالى عن نفسه ويقول ولا ينبئك بمثل هذا خبير به أي هو نفسه سبحانه هو أخبر بذلك وهو ينبئك بهذه الأمور لأنه, هو لأنه مطلع عليها ويعلمها فقال يخبر تعالى عن حال المدعوين من دونه من الملائكة والأنبياء والأصنام وغيرها بما يدل على عجزهم وضعفهم وأنهم قد انتفت عنهم الأسباب التي تكون في المدعو الملك سماع الدعاء القدر على, القدر على الاستجابة يبقى الصفات التي بتطو... يجب ان تتوافر في من يدعى لابد أن تتوافر في ثلاثة شروط الملك يملك السماع سماع الدعاء القدر على الاستجابة فربنا تبارك تعالى نفت تلات عنهم وقال ما يملكون من قطمير لا يملكون وقال لا يسمعون دعاءكم لا يسمعون ولو فرض أنهم سمعوا ولو سمعوا ما استجابوا لكم فمتى لم توجد هذه الشروط تامة بطلت دعوته فكيف إذا عدمت بالكلية فنفى عنهم الملكة بقوله ما يملكون من قطمير والقطمير قلنا اللفافة التي تكون على نواة التمر كما قال تعالى: "وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ" قال ونفى عنهم سماع الدعاء بقوله إن تدعوهم لا يسمعوا لأنه ما بين ميت أو غائب عنهم مشغول بما خُلِقَ له مسخر بما أُمر به كالملائكة هم بيدعو ناس يا أموات يا غائبين ملائكة أو أو صالح المؤمنين ممن ليس معهم الآن وهؤلاء مشغولون بما خلقوا من أجله الملائكة تطيع أوامر الله عز وجل وتنفذ ما أمره به والجن منهم المؤمنون اللي ملتزمون بشريعة الإسلام ويفعلون شرائع الإسلام مشغولون بحالهم لأنهم سيحاسبون يوم القيامة ويدخلون الجنة أو النار قال لأن ميت وغائب عنهم مشتغل بما خلق له مسخر بما أمر به كالملائكة ثم قال تعالى ولو سمعوا ما استجابوا لكم لأنه لأن ذلك ليس لهم فإن الله تعالى لم يأذن لأحد من عباده في دعاء أحد منهم لا ولا وسط يعني لا ندعو غير الله تبارك تعالى لا يعني لا ندعوه هو نفسه غير الله ولا وسطة ولا ندعوه على أنه وسطة بيننا وبين الله تبارك تعالى فكما قال الله أن الشيخ من جعل بينه وبين الله وسائد يتوسل إليهم ويدعوهم من دونه لا كفر إجماعا فليس بين الله وبين عباده وصائد في العبادة الوسطة بين الله تبارك تعالى وعباده وسائد في التبليغ فقط الأنبياء والمرسلين واسطة بين الله عز وجل وبين العباد في تبليغ الشرع أما في العبادة وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الدعوة إذا دعان إذا دعال إنسان ربه يستجيب له عز وجل يسمعه ويستجيب له فشي حد من المخلوقين ربنا تبارك تعالى خوله وأعطاء سلطة أن يكون وسطة بينه وبين الله تركها في توصيل الحوائج والطلبات لا الله عز وجل ليس له وزراء ولا خدام ولا ليس له بوابين الله عز وجل أجل وأكبر من ذلك فلا نقصه على البشر لا يحتاج أحد بل يسمع لو اجتمع كل الجن والإنس في مكان واحد ثم سأل الله تبارك وتعالى لا يشغله سبحانه سمع عن سمع يسمع بلايين الدعوات في وقت واحد لا يتلتبس دعوة بدعوة بل يعي كل دعوة ويعرفها سبحانه عز وجل ويستجيب لها ومن كمال قدرته أنه يسمع كل هذه الدعوات في وقت واحد باختلاف اللهجات واللغات ويستجيب لها ومع ذلك لا ينقص من ملكه شيء أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغد ما في يمينه لم حتى ينقص ما في يمينه فخزائن الله ملآ سحاء الليل والنهار دائم النفقة دائم السبع على عباده ليلا ونهارا أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغد ما في يمينه حتى لم ينقص فضلا عن أن ينفد سبحانه وتعالى لذلك هو وحده الذي يستحق أن يدعى يتوجه إليه لأنه هو المالك على الحقيقة قوله ولا ينبئك مثل خبير أي ولا يخبرك بعواقب الأمور وما آلها وما تصير إليه مثل خبير بها قال قتادة يعني نفسه تبارك تعالى بيقول وفي الصحيح عن أنس قال شجى النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم فنزلت الآية ليس لك من الأمر شيء شج النبي صلى الله عليه وسلم الشج في الرأس الأصل أن الشج هذا الشق يكون في الرأس وهو أن يضرب بشيء فيجرحه فيه ويشقه بل أصل الشج يكون في الرأس لما يقول إنسان مشجوج أو شج يعني أصابه جرح في رأسه ثم استعمل في غيره من الأعضاء والأصل أنه هو بيستعمل في الرأس ولكن سحب واستعمل في غير ذلك من الأعضاء فإذا جرح ممكن أقول شجة في يده أو في قدمه أو غير ذلك وذكر ابن هشام من حديث أبي سعيد الخدري أن عتبة ابن أبي وقاص هو الذي كسر رباعية النبي صلى الله عليه وسلم السفلة وجرح شفته العليا وأن عبد الله بن شهاب الزهري هو الذي شجه في وجهه وأن عبد الله بن قمأة جرحه في وجنته فدخلت حلقتان من حلق المغفر في وجنته صلى الله عليه وسلم وأن مالك ابن سنان مصت دمى من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وازدرده يعني ابتلعه فقال له لن تمسك النار الحديث لن تمسك النار ده ضعيف لم يثبت وفي الطبراني من حديث أبي أمامة قال رمى عبد الله بن قمأة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد فشج وجهه وكسرت رباعيته فقال خذها ونبن قمأة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يمسح الدمى عن وجهه ما لك الله فصلت الله عليه تيس جبل فلم يزل ينطحه حتى قطعه قطعة قطعة الرباعية الأسنان بعد الثانية وكل إنسان له أربع رباعيات كسرت يقول الحافظ بن كثير يعني ذهبت فلقة منها مش, مش, مش خلعت من أصلها قال النووي وفي هذا وده فائده مهمه جدا وفي هذا وقوع الأسقام وابتلاء بالانبياء صلوات الله وسلامه عليهم لينالوا بذلك جزيل الاجر والثواب ولتعرف الامم ما اصابهم ويتاثوا بهم يبقى دي اول فائده ان وقوع الأمراض والاسقام والابتلاءات بالانبياء مع انهم مؤيدون من الله تبارك تعالى ده ليرفع الله عز وجل به درجاتهم في الآخرة الأمر الثاني يتأسى به أتباعهم لما الأتباع يروا الأنبياء أصابهم الدر والجوع والعطش والجرح وبعضهم قتل يتأسوا بهم فيصبرون على ما يحدث لهم في سبيل نشر كلمة الله تبارك تعالى في الأرض فيدة الثانية وهي في غاية الأهمية قول القاضي عياض وليعلم أنهم من البشر تصيبهم محن الدنيا ويطرأ على أجسامهم ما يطرأ على أجسام البشر ليتيقن أو ليتيقن أنهم مخلوقون مربوبون ولا يفتن بما ظهر على أيديهم من المعجزات ويلبس الشيطان من أمرهم ما لبسه على النصر غيرهم ومن الفوائد العظمى إن الأنبياء تصيبهم الأمراض والبلاية ويجرح بعضهم ويقتل بعضهم إن الناس تعلم أنهم بشر وليسوا بآلهة الأنبياء والرسل مؤيدون من الله تعالى ويكون معهم معجزات مبهرة حتى تخضع لهم قلوب الناس فيعلمون أنهم مؤيدون من الله عز وجل فممكن ضعاف النفوس والقلوب ومع تلبيس الشيطان وتزيينه الناس تفكر انهم غير ليس بشرا آلهة فيتقربون إليهم بالعبادة خيال كده لما واحد يرى النبي صلى الله عليه وسلم يضع يده في ماء قليل ينبع ماء من بين أصابعه يدفن في عين المريض فتبرأ بإذن الله تكسر قدم إنسان فيمسح عليها فتشفى في الحال معجزات فالإنسان لما يرى هذه الأمور ممكن إيه؟ ممكن يغلو في الرسل الأنبياء فيعبدهم من دون الله تبارك تعالى فلذلك وقع لهم هذه المحن وهذه الابتلاءات في الدنيا حتى يعلم أنهم بشر تصيبهم المحن والبلاية وتجري عليهم الابتلاءات والفتن لأن لا يغلو فيهم أحد فيظنوهم أرباب بل هم بشر مربوبون مخلوقون طلع اصدر ض يعني, يعني قوله في الحديث يوم أحد نسبة إلى الواقعه المشهوره اللي حدثت جنب بجوار جبل احد وجبل احد كما في البخاري أحد جبل يحبنا ونحبه قوله كيف يفلح قوم شجوا نبيهم الفلاح معنى الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب زاد مسلم كسروا كيف يفلح قوم شجوا نبيهم كسروا ربعيته وأدموا وجهه وده استفهم من النبي صلى الله عليه وسلم يرد به الاستبعاد يعني يستبعد أن يفلح قوم فعلوا بنبيهم هذا يأتيهم النبي والرسول من عند الله بالخير خير الدنيا عز في الدنيا وعز في الآخرة سرور في الدنيا وسرور في الآخرة ويفعلون به هذا يشج رأسه ويكسره ربعيته و فاستبعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يفلحه فقال الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء وهذا أيضا فيه تدليل على التوحيد وأن الأنبياء لا يملكون للناس شيئا والأمر ليس بأيديهم هم مبلغون نعم هم صفوة الخلق والمصطفون عند الله تبارك وتعالى ولكنهم مع ذلك لا يملكون للناس إسعادا ولا تعاسا لا يملكون للناس نجاة بل يدلونهم على الخير يبينون لهم طرق الخير ويحذرونهم من الشر يملكون هداية الدلال والإرشاد ولا يملكون هداية التوفيق فلا يستطيعون أن ينقلوا شخصا من الكفر إلى الإيمان إلا بإذن الله تبارك تعالى ولو كان للنبي صلى الله عليه وسلم من هداية التوفيق شيء لما منعها عن عمه الذي اجتهد وحماه ودفع عنه طيلة حياته لو كان بيد النبي صلى الله عليه وسلم شيء لا هداه وأدخله في الإسلام ولكن ربنا ترك تعالى يقول لا إنك لا تهدي من أحببت اللي هي الهداية الايه؟ التوفيق تهدي بأمرنا يعني تدل ترشد فالهداية هداية دلالة وبيان وإرشاد اللي هو يشرح يبين يوضح يحث يحفز فدي للأنبياء ولأتباعهم من الدعاء واللولماء يبينون للناس طرخ الخير وترخ الشرف أما هداية التوفيق ليخلق الهداية في القلب وحمل الإنسان وانتشاله من الكفر إلى الإيمان ومن المعصية إلى الالتزام هذه ليست لأحد إلا الله تبارك تعالى فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء قال ابن عطية كأن النبي صلى الله عليه وسلم لحقه من تلك الحال يأس من فلاح كفار قريش فقيل له بسبب ذلك ليس لك من الأمر شيء أي عواقب الأمور بيد الله فانضي أنت لشأنك ودم على الدعاء لربك قال ابن إسحاق ليس لك من الأمر شيء في عبادي إلا ما أمرتك به فيهم وفي البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر بعد ما يرفع من الركوع يدعو ويقول في الصلاه اللهم لعن فلانا وفلانا بعد ما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد فانزل الله ليس لك من الأمر شيء وفي روايه يدعو على ثلاثة صفوان بن اميه وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من الامر شيء ا قوله اللهم لعن فلانا وفلانا اللعن يعني الطرد من رحمه الله تبارك وتعالى لعن من الله يعني الترد من رحمته ولعن فلانا فلانا يعني دعا عليه قوله بعدما يقول سمع الله لمن حمده يعني سمع الله أي استجاب الله تبارك تعالى لمن حمده هنقول دلوقتي. وقوله ربنا ولك الحمد يعني ربنا استجب ولك الحمد يقول شيخ الإسلامي الأمت الحمد ضد الظم والحمد يكون على محاسن المحمود مع المحبة له كما أن الذم يكون على مساويه مع بغضه له الحمد يعني تعداد محاسن المحمود الشخص الذي أريد أن أمدحه مع الحب في القلب والذن بيكون تعداد المساوي مع بغض القلب الفرق بين المتح والحمد اللي فيهم تعداد محسن الغير ولكن المتح لا يلزم منه حب الايه؟ القلب والحمد يلزم منه حب القلب قولها في رواية يدعى على صفوان بن أمي وصحيل بن عمرو الحارس بن هشام قال وذلك لأنهم رؤوس المشركين يوم أحد هم وأبو سفيان بن حرب فما استجيب له صلى الله عليه وسلم فيهم وهذه من المرات التي دعا فيها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستجب له دعاؤه هذا أيضا فيه تدليل على أن الأمر كله لله عز وجل وأن الأنبياء بشر ليسوا بآلهة يفعلون كل ما يريدون فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فتاب عليهم فأسلموا وحسن اسلامهم التلاتة وفي هذا كله معنى شهادة أن لا إله إلا الله الذي له الأمر كله الأمر كله بيد الله تبارك تعالى فلذلك الإنسان لابد أن يعلق قلبه بالسماء بالله عز وجل لا يعلقه بشيء في الأرض ألبت بمخلوق أي كان المخلوق ولو نبي لا يتعلق القلب به بل بالله عز وجل الذي تعلقت به قلوب الأنبياء والمرسلين فالأمر كله من عند الله عز وجل لو اجتمع شعوب الأرض على أن يضر انسانا أراد الله عز وجل له النجاح لن يستطيع ضره ولو اجتمع أهل الأرض على أن يحموا إنسانا أراده الله تبارك تعالى بسوء وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له لا يستطيع أحد أن يقف أمام هذا الأمر فعليك بالتعلق بالله عز وجل فلو قدر الله لك رزقا وكادتك السماوات والأرض لن يستطيع أن يمنعوك من رزقك أيضا لو قدر الله عز وجل لك شرا ويجتمع أهل السماوات والأرض حتى يحموك من هذا لن يستطيع أن يحموك فالجأ إلى من بيده الأمر كله اطلب منه ولذ بجنابه فإنه القادر جل جلاله قال وفي هذا كله معنى شهادة أن لا إله إلا الله الذي له الأمر كله يهدي من يشاء بفضله ورحمته ويضل من يشاء بعدله وحكمته وفي هذا من الحجج والحجج والبراهين ما يبين بطلان ما يعتقدوه عباده القبور في الاولياء والصالحين بل في الطواغيت من انهم ينتفعون من دعاء من ينفعون من دعاهم ويمنعون من لاذ بحماهم فسبحان من حال بينهم وبين فهم الكتاب يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل, حين أنزل الله عليه وأنذر عشراتك الأقربين قال يا معشر قريش اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئة يا عباسة بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئة يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئة يا فاطمة بنت محمد سلين من مالي ما شئ لا أغني عنك من الله شيء حديث رواه البخاري وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات أنه صعد على جبل الصفا حين أنزل عليه وأنزل عشرتك الأقربين عشيرة الرجل هم بنوا أبيه الأدنون أو قبيلته لأنهم أحق الناس ببرك وإحسانك الديني والدنيوي كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا انفسكم واهليكم الناس والحجاره وقد أمره الله تعالى أيضا بالنظرة العامه يعني لا يكتفي بقوم فقط قال تعالى لتنذر ما انذر اباءهم غافلون وقال تعالى الناس يوما لهم عذاب اشتروا انفسكم يعني اتركوا ما أنتم عليه من الشرك وآمنوا بالله تبارك تعالى وفعلوا توحيدا فاشتروا أنفسكم أي بتوحيد الله وإخلاص العبادة له وحده لا شريك له كأنه يشتري نفسه يعتق نفسه فينجيها من النار وطعته فيما أمر به والانتهاء عما نهى عنه فإن ذلك هو الذي ينجي من عذاب الله لا على الأنساب والأحساب فإن ذلك غير نافع عند رب الأرباب لا أغني عنكم من الله شيئا فيه حجة على من تعلق على الأنبياء أي تعلق بالأنبياء والصالحين ورغب إليهم ليشفعوا له وينفعوه أو يدفعوا عنه فإن ذلك هو الشرك الذي حرمه الله تعالى وأقام نبيه صلى الله عليه وسلم بالإنذار عنه كما أخبر تعالى عن المشركين في قوله والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفا قوله سليني من مالي ما شئتي بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا ينجي من عذاب الله إلا الإيمان والعمل الصالح لا يملك لنفع أقربائه إلا ما في يديه من الدنيا سليني من مالي ما شئت المال أنصرك أؤازرك ولكن أدخلك للجنة أنجيك من النار هذا ليس لي ولكن اشتري نفسك من الله بأن توحديه وتفعل ما أمرتم به من التوحيد والإيمان فبها تنجوا من النار وتدخلون الجنة قال وفيه أنه لا يجوز أن يسأل العبد إلا ما يقدر عليه من أمور الدنيا وأما الرحمة والمغفرة والجنة والنجاة من النار ونحو ذلك من كل ما لا يقدر عليه إلا الله تعالى فلا يجوز أن يطلب إلا منه تعالى فإن ما عند الله لا ينال إلا بتجريد التوحيد والإخلاص له بما شرعه ورضيه لعباده أن يتقربوا إليه به فإن كان صلى الله عليه وسلم لا ينفع بنته ولا عمه ولا عمته ولا قربته إلا ذلك فغيرهم أولى وأحرى يعني لا ينفع قربة النبي صلى الله عليه وسلم إلا التوحيد والتقوى والإيمان فغيرهم من باب أولى ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم ينفع أحدا بلا عمل منه لنفع أقربائه ضمن لهم الجنة حتى عمه والذي ونصره وآزره لم يستطع فعل له شيء أو لا يستطيع فعل له شيء في الآخرة إلا تخفيف العذاب عنه فقط يخفف عنه من العذاب لنصراته للنبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لا يخرج من النار لأنه مات على الكفر وده دليل أيضا على أن الكافر المجرم غير الكافر الذي لم تكن له كثير جرائم في الدنيا ومعاصر فمن عد الله عز وجل أنه لا يعذب المشركين كلهم عذابا واحداً كلهم يبقى فضلك الأسفل من النار لا في كافر ويشرب الخمر وكافر لا يشرب الخمر عدل, عدل الله ألا يسوي بينهما كافر يقتل وكافر لا يقتل عدل الله ألا يسوي بينهما في الآخرة قال فانصر إلى الواقع الآن من كثير من الناس من الالتجاء إلى الأموات والتوجه إليهم بالرغبات والرهبات وهم عاجزون لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا فضلا عن غيرهم يتبين لك أنهم ليسوا على شيء إنهم اتخذوا الشريطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون بيقول فيه مسائل تفسير الآيتين أي يشركون ما لا يخرق شاء وهم يخلقون الآية الثانية والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير قصة أحد وما فعل مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد قنوط المسألة الثالثة قنوط سيد المرسلين ننتبه بقى قنوط سيد المرسلين وخلفه سادات الأولياء يؤمنون في الصلاة, يؤمنون في الصلاة. يبقى شوف اللي بيدعو أفضل الخلق واللي بيؤمن أفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين وفي أشرف العبادات العملية الصلاة والمدعو عليهم كفار ومش أي كفار فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفار شجوا النبي صلى الله عليه وسلم وكسروا ربعيته وأدموا وجهه منها شجهم نبيهم وحرسهم على قتله ومنها التمثيل بالقتل مع أنهم بنوا عمهم ومع ذلك أنزل الله عليه في ذلك ليس لك من الأمر شيء قوله في المسألة السابعة أو يتوب عليهم أو يعذبهم فتاب عليهم فآمن في الحالة التي تقتضي استجابة الدعاء التي يدعو سيد الأنبياء ويؤمن خلفه سادات الأولياء في الصلاة والمذع عليهم كفار ومش أي كفار دفعل ما لا يفعله غيرهم من الفضائع ومع ذلك ليس لك من الأمر شيء فالأمر ليس بيد أحد إلا بيد الله تبارك تعالى القنود في النوازل ويعني ده من السنن تسمية المدع عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء أبائهم يعني ان هذا الأمر لا يبطل الصلاة مع كون النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يتجنب ذلك الفاسق والفاجر الأولى والكافر ألا ندع عليه بعينه لأنه ربما تدركه رحمة الله ونحن لا نعلم مآلات الأمور كثير جدا من الكفار في أيام النبي صلى الله عليه وسلم وفيما بعده إلى الآن بعد مدة من الزمن يتوبون ويملؤون الأرض دعوة إلى الإسلام كما ملؤوها دعوة إلى الكفر المسألة الثانية عشرة جده صلى الله عليه وسلم بحيث فعل ما ينسب بسببه إلى الجنون فأنزل عشراتك الأخرابين فصعد الصفا ودعا قومه وقال أمور كثيرة وكان يعرض نفسه على الناس في الأسواق من يؤويني حتى أبلغ رسالة ربي كل هذا من شفقة النبي صلى الله عليه وسلم وحرصه على هداية الناس المسألة الثالثة عشرة قوله للأبعد والأقرب لا أغني عنك من الله شيئا حتى قال يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيء فإذا صرح وهو سيد المرسلين بأنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين وآمن الإنسان أنه صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا حقا ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس اليوم تبين له التوحيد وغربة الدين أي كثير من الناس تعلق بمن لا يملك لنفسه فضلا عن غيره ضرا أو نفعا عنك اللهم ربنا بحملك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب